والله وحشني موت خاف بعدك اموت والله وحشني موت موت خاف بعدك اموت قلبي لو من حديد ذاب وانت بعيد لو خسرتك حبيبي شلو نحب من جديد وين القوفة احسب دفاع وانا الجوفا او احسب دفاع ظلم بعدك حياتي كل شي بيه اختفى روحي يمك حبيبي بايدك اتمنى موت والله واحشني مو خوف بعدك أموت قلبي لوم حديد ذاب وانت لو خسرتك حبيبي شون حب من جديد وين ذاك الحنان يعني معقولها وين ذاك الحنان يعني ما ما خدعنا بعضنا الزمن بين نخان وين كنت وجيك وغفى ما بين يديك لو شفتني حبيبي حالي يصعب عليك لو شفتني حبيبي الحالي صعب عليك خاف بك يو دموعي بيه اغرك واموت والله Anal bakaraya خاف بعدك اموت أمو. والله وحش موت خاف بعدكم اموت أمو. والله وحش موت خاف بعدكم اموت أمو. Ya day lo khsartak habibi shlon aheb